المسلم إذا فعل شرك ولم يكن يعلم ان هذا يعني شرك او هذا محرم فلا يوصف بأنه مشرك ولكنه قد يأثم إذا قصر في طلب العلم الواجب عليه فالانسان يجب عليه أن يطلب ما تصح به عبادته وما تصح به عقيدته فإذا قصر في ذلك وارتكب فعلا. وكان هذا الفعل شرك فهو يحثم لأنه قصر في طلب العلم ولكنه لا يكفر بذلك أما إذا لم يقصر واجتهد وبذل ما في وسعه في طلب العلم ثم اخترف هذا الفعل بعد ذلك جاهل به مع عدم تقصيره هذا ليس بآثب وكما أنه ليس بكافر أصلا وفي مسند أحمد أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة مقد أشره حديث الأول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له الحديث ضعف الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب الجزء الثاني الحديث 720 أما الحديث الذي بعده من تعلق تميمة فقد أشرك هذا الحديث صحاب الشيخ الالباني في صحيح الجامع 6394 عقب بن عامر رضي الله عنه الصحابي المشهور من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر قال المنذري التميمة يعني خرضها كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلال إذ لا مانع ولا دافع ويروه وقال أهو السعدات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام التميمة هي كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. تميمة كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. وهذا الأمر هذا التعريف يجعل يوسع معنى التميمة فمش هتبقى مقتصرة فقط على الحلقة او الشيء الذي يشبه العين او الكف او حدوة الفرس لا كل ما يعلق لجلب نفع او دفع ضر حتى لو كانت يعني نظاره او قلم او قميص او يعني حذاء معين او اي امر من الامور يعني يرتديه الانسان او يعلقه ويظن أنه إذا صاحب دفع عنه الشر وجلب له الخير دخل في باب التمام وكان من يعني الشر فلا أتم الله له قال دعاء عليه فلا أتم الله له قد تكون من باب الدعاء وقد تكون من باب الأخبار. فلا أتم الله له يعني أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على هذا الرجل طبعا احنا تكلمنا أنه ليس صحيح وقد تكون إخبار يعني أنه يخبر أن من يفعل ذلك يعامل بنقيد قصده أنه لا يتم الله عز وجل عليه أمرا ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له قد تكون من باب الدعاء قد تكون من باب الدعاء ودع من الدعاء والسكون والراحة أي فلا أراح الله اللي يرتدي هذا الأمر عشان يرتاح به ف... فيعمل بنقيض قصده فكأنه سلام دع عليه وقد تكون أنهم من باب الإخبار أن من يفعل ذلك يعني حدث له بالفعل نقيض ما ارتدى التمين العاجل وصحيح أنه من باب الدعاء قال ولبني أبي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا مشرك الأية نزلت في مشرك قريش أن إيمانهم كان غير شرعي كانوا يعني يؤمنون بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه هو الخالق الرازق المحيم ميت ومع ذلك يتعبدون لغيره ويتقربون بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى. رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى لأجل الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروا وكيع عن حذيفة أنه, رأى أنه دخل على مريض يعود. لمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك وفيه إنكار مثل, مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه طبعا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وإن الإنكار على درجات إنكار بالقلب وإنكار باللسان وإنكار باليد والإنكار باليد لا يكون إلا من ذي سلطان كالأبي في بيته أو الرجل في متجره أو مصنعه أو الحاكم على من يحكمهم وتلا قوله هو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شركون استدلح زيد رضي الله عنه الآية على أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله من الشرك الأكبر في الشرك الأكبر يعني الصحابة كانوا بيستدلون في أشياء من الشرك الأصغر بآيات نزلت في الشرك الأكبر وهذا إما من باب أن الآيات تكون عامة فتشمل الأكبر الأصغر أو من باب أن من شابه المشركين في بعض أفعالهم استحق بعض جزائهم أن من شابههم في بعض الفعل استحق بعض الجزاء وهذا يعني التفسير الله أعلم أضبط قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله الباب ده باب عظيم جدا استفاد منه الصحابة أيام اللي هو أن لا يعامل القرآن على أنه نزل لغيره بل يعل علموا أن من شابه المنافق أو الكافر أو العاص في بعض صفاته استحق بعض جزائه لذلك كانوا يهربون هربا شديدا من أن يشابه أفعال المشركين أو أفعال العصاه أو أفعال المنافقين والذي يريد أن يستفيد من القرآن يقرأ القرآن وكأنه أنزل له وحده هو المخاطب الأول وهو. فحينها يستفيد الإنسان من القرآن استفادة كبيرة كده نكون أنهينا الكلام عن الباب السابع باب أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لكن قبل أن نقرأ المسائل ينبغي أن نتكلم في مسألتين في غاية الأهمية المسألة الأولى أن الشرك كما تعلمون مقسم الى قسمين شرك أكبر وشرك اصغر أصغر طيب إيه الدليل على ان الشرك أكبر وأصغر جزاك الله خير قولنا مساء سلم ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فدل على أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر الشرك الأكبر من له وهو يعلم أن هذا الأمر محرم لا يغفر له إلا بتو ومن مات على الشرك الأكبر غير تائب منه فهو من المخلدين في النار أما الشرك الأصغر فهو من جملة الذنوب وإن كان ذنب قيل عنه أنه شرك أكبر من ذنب لم يقال فيه, لم يقال فيه مثل ذلك ولكنه من جملة الذنوب التي قد يغفرها الله عز وجل ولو بغير توبة وأن صاحبه لو مات مصرا عليه أنه لا يخلد في النار إن دخلها فهو كبقية الذنوب والمعاصي من مات مصرا عليها فهو في مشيئة الله تبارك تعالى كالكبار ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفعه أيضا فيه الصنفان قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر حسب اعتقاد فاعل الفعل ففاعل الفعل اللي يلبس حلقة أو خير ويعتقد أن هذه الحلقة أو هذه هي التي تنفع وتضر بذاتها فهذا شكل أكبر بالله لأن النافع الضر هو الله تبارك وتعالى فقد وصف غير الله ببعض صفاته واعتقد أن غير الله له بعض صفات الله تبارك وتعالى أو هو جلب النفع أو دفع الضر يبقى الذي يلبس يلبس الخيط أو الحلقة أو أي تميمة من التمائم معتقد أن هذه التميمة هي تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر وهذا بفضل الله قليل في المسلمين جدا إن لم يكن غير موجود الصنف الثاني وهو من يلبسها ويعتقد أنها سبب لجلب الخير أو سبب لدفع الشر سبب فقط وليست يعني تنفع أو تضر بذاتها وهذا هو الشرك الأصغر لأن الشرك الأصغر هو جعل سبب ما لا سبب فيه يعني يجعل شيء سبب لشيء وهذا الأمر او هذا الشيء ليس بسبب يوصل إلى ما يرجوه والشرك الأصغر هو كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر أي يعني طريق يوصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك الأصغر. ينهى عنه لأجل ألا يقع الإنسان في ما هو أكبر منه من الشرك الأكبر. وهذا يعني هذا الأمر يتنزل على ما بين أيدينا في الباب لبس الحلقة الخيط أن من لبسها معتقدا أنها تنفع الذر بذاتها فهذا شرك أكبر وأما من لبسها معتقدا أنها سبب تنفع سبب للخير اللي الخير أو سبب لدفع الشر فهذا شرك أصغر هذا الأمر يجرنا إلى الكلام على مسألة أخرى أيضا في غاية الأهمية وهي الكلام على الأسباب الأسباب عباد الله يعني القسمية أسباب ظاهرة وأسباب باطنة يعني أسباب ظاهرة وأسباب باطنة السبب الظاهر اللي هو العلاقة اللي الذي يكون فيه العلاقة بين السبب والنتيجة معقولة مفهومة الإنسان يعرف الطريقة التي أدى السبب فيها إلى هذه النتيجة محسوسة مرئية أو تعرف بالتجربة أما السبب الباطن وهو أن العلاقة بين السبب والنتيجة تكون غير معقولة غير مفهومة غير واضحة معرفش أوصل الله. تمام؟ فالسبب فعشان حتى يقول إنسان أن هذا الأمر سبب لهذا الأمر لابد أن يكون هذا السبب إما سبب ظاهر وإما سبب باطنة فإن كان سبب ظاهر فيبقى العقلاء بيشتركوا أو على الأقل أهل هذا الفن فأن هذا الأمر سبب لذاك. الأطباء مثلا يقولون ان هذا الدواء سبب في شفاء هذا المرض ما يطلعش أي إنسان كده ويقول ان ده سبب لده من نفسه أهل الطب لو اجتمعوا أو اجتمع كثير منهم أو سواد يعني عظيم منهم على أن هذا الأمر سبب لذاك خلاص يكون هذا الأمر من الأسباب الظاهرة المعتمدة وساعتها لو اعتقد الإنسان إن هذا الدواء سبب في الشفاء من هذا المرض يعني لا شيء فيه أما يطلع إنسان يقول ان مثلا لوبس قطعة من الصوف على اليد تشفي مثلا من الحمى والعقلاء لم يتفقوا على ذلك وأهل الفن من الأطباء لم يقولوا ذلك فهذا داخل في الشرك الأصغر لأنه جعل سبب ما لا سبب فيه طيب القسم الثاني من أنواع الأسباب اللي هو اللي القسم الباطن هو إن العلاقة بين السبب والنتيجة تكون خفية غير يعني معقولة مش متصورة زي الرقيه مثلا ان الرقيه تشفي طب ازاي الكيفية لا الامر ده غير معلوم غير ظاهر فالسبب الظاهر حتى يكون سبب ظاهر لابد أن يتفق العقلاء عليه او على الاقل اهل هذا الفن ان الطعام مشبع وان الماء مروي وان النار محرقه وان السم قاتل وان الدواء يشفي أما السبب فحتى نقول على شيء أنه سبب والعلاقة بينه وبين النتيجة خفية حتى نقول عنه أنه سبب لابد أن يدل عليه دليل من الشرع لأن الأمور الباطنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فلا بد أن يستدل عليه بآية أو حديث يبقى علشان نقول إن هذا الأمر سبب لابد أن يكون إما سبب ظاهر يتفق عليه العقلاء أو العقل هذا الفن أو سبب باطن دل الدليل عليه فالذي يأتي بأمر ويقول أنه سبب لأمر آخر ولم يكن هذا الأمر متفق عليه بين العقلاء أو اهل هذا الفن متفقون عليه فهو سبب ظاهر ولم يدل عليه دليل من الشرع فهذا من الشرك الأصغر تمام؟ وكما قلنا ان من يعني اللي يعتقد ان شيء سبب لشيء وليس سببا ظاهرا او يعني وليس سبب باطن لم يدل عليه الشرع فهذا من الشرك الاصغر ونكرر ان لبس الحلقه الحلقه والخيط من ارتداها معتقدا انها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك اكبر وهذا قليل بحمد الله إن لم يكن يعني غير موجود في المسلمين ومن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر يخشى على صاحبه أن يتدرج به الأمر بعد ذلك فيعتقد أن هذا الأمر بذاته نافع عن قال في هذا الباب فيه مسائل أولا التغليض على في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ودل على هذا الأمر ما جاء في الحديث ما أفلحت أبدا أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد من كلام الصحابة إن الشرق الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهادة العذر بالجهل فيه إجماع من أهل العلم بالإجماع أن الجهل مما يعذر به والعذر بالجهل يكون في كل الأمور نتكلم على مسلم مسلم فعل أمر ما خطأ وجهلا، فجهله يعني يقبل منه في كل أمور الدين ولكن أمور الدين قسمين قسم معلوم من الدين بالضرورة وقسم غير معلوم من الدين بالضرورة. الغير معلوم من الدين بالضرورة هو الأمر يعني الذي لا يعلمه إلا أهل العلم أو خاص الناس أو المتعلمين منهم ولكنه يخفى على كثير من الناس. يعني خصوصا يعني غير المتعلمين أو الصغار أو غير ذلك هذا الأمر يعذر فيه بالجهد من فعل فعل غير معلوم من الدين بالضرورة وادعى أنه لم يكن يعلمه فهذا تقبل فيه دعوى الجهد وإذا كرره ويعلم هذا الشخص ثم إذا كرر يعني عمل بما يستحقه قسم الآخر من أمور الدين المعلوم من الدين بالضرورة وهذا المعلوم من الدين بالضرورة خطأ أن نقول أنه لا لا يعذر فيه بالجهل لا قلنا أن العزل بالجهل يشمل كل أمور الدين ولكن لا تقبل فيه دعوة يعني مش أي إنسان دعي أنه كان جاهلا به قبلنا منه هذه الدعوة إلا ببينه حتى لا يعني يتجرأ الإنسان على الناس على سوابق الدين وينفونها فمن المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة الخمس فلو خرج إنسان فقال الصلوات الخمس غير واجب وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر فهذا الشخص بهذا القول عندنا أنه ارتد عن الإسلام بذلك إلا أن يأتي ببينة تدل على أنه فعلا جهل هذا الأمر كأن يولد الإنسان مثلا أصم لا يسمع ثم يشفيه الله عز وجل فهذا يتصور فيه أنه تغيب عنه كثير من أمور الدين وإن كانت معلومة من الدين بالضرورة أو يكون إنسان يعني أسلم منذ وقت قليل يتصور أن هذا الإنسان يقفى عليه كثير من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة عند بقية المسلمين فهذا الأمر لا تقبل فيه دعوة الجهل يعني مش أي إنسان يدعي أنه جاهل تقبل منه هذه الدعوة إلا ببينة يأتي ببينة تدل على أنه فعلا لم يكن يعلم هذا الأمر. لا نريد أن ننسى أننا نتكلم على هذا الحديث أنه ضعيف أصلاً، ولكن نبينه لأن بعض الناس تدل به على أنه لا عذر بالجهل ويكفر المسلمين بمجرد الوقوع في بعض الشكية. قال المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهل. عليه السلام. لم يعذر بالجهل. ما مع؟ يا طبعاً ابن... شيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو الذي يقول ذلك. أنه لم يعذر بالجهالة ماذا يقصد شيخ الإسلام بقوله لم يعذر بالجهالة نروح للمسألة الخامسة قال الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك هو فعل الشرك أو الكفر الإنكار فيه يكون بالتغليظ فقط لا ف حد قلة حدة الإنكار بينت أن مقصوده بأنه لم يعذر بالجهالة هو ما ذكره في المسألة الخامسة أنه لم يعذره فغلظ عليه قلنا من منذ قليل أن الإنسان الذي يفعل الشيء وهو يعني على جهل به إما أن يكون قصر في طلب العلم أو لم يقصر فإن كان لم يقصر في طلب العلم فهو ليس بملوله وأما إذا قصر في طلب العلم الواجب عليه، فهذا آثم لكونه قصر في طلب العلم، ولكنه ليس بكافر. فهذا التغليظ إن صح الحديث، لأن صاحبه قصر في معرفة الواجب عليه، فلذلك غلظ عليه في الإنكار، فأنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر في التغليظ عليه والإنكار عليه، ولكنه عذر بلا شك. في التكفير فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصح صح الحد الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره لقول لا تزيدك إلا وهنا لأن الإنسان يعني إذا أصابه شيء إما أن يأخذ بالأسباب التي تنجيه منه أو يتركها فإذا ترك الأسباب النافعة وفعل أسباب غير نافعة فهو يضر نفسه بلا شيء يتفاقم مرضه أو يكون سبب لتسلط الشياطين عليه لأنه كان بعيداً عن حفظ الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه قال ابن القيم أجمع أهل العلم بالقلوب على أن المخذول هو من خل, من خل الله بينه وبين نفسه المخذول هو الذي يخلي الله عز وجل بينه وبين نفسه والعياذ بالله فنسأل الله تبارك تعالى أن يخل يخلي بيننا وبين أنفسنا وأن يرزقنا التوفيق المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تاميمة فقد أشرك وبينا أن تعلق التمائم شرك على نوعين عليه السلام الله أكبر وأصغر حسب اعتقاد حسب اعتقاد صحيح وضح معنا المسألة ال أنه لم يعذر بالجهل ما معناها لم يعذر في إيه؟ مش في التكفير لم يعذر في التغليظ عليه والإنكار عليه المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمة من ذلك أي من الشرك تلاوة حزيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة واحنا سبق أن قلنا أن استدلال الصحابة بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر إما لأن الآيات تكون عامة في تشمل النوعي الشرك أو أن لأجل أن من فعل بعض ما يفعله المشركون استحق بعض جزائهم مسألة العشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك مسألة الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له أي ترك الله له وقلنا أن هذا إما إخبار وإما دعاء والصحيح أنه دعاء كده انهينا الباب السابع وهو من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه ما رفع البلاء او دفعه اجمال للفوائد الباب ان الله تبارك وتعالى هو النافع الضار واعتقاده ان غير الله تبارك وتعالى ينفع او يضر هذا شرك بالله لانه فيه نسبة بعض صفات الله لغيره أن الشرك على نوعين أكبر وأصغر وأن الأسباب إما أسباب ظاهرة أو أسباب باطنة والأسباب الظاهرة التي يشترك فيها العقلاء أو أهل التخصص على الأقل والأسباب الباطنة حتى نثبتها نسبت لابد أن يأتي عليها دليل من الشرع وقلنا أن من أثبت أن شيئا سببا لآخر ولم يكن سبب, سبب ظاهر يستدل عليه العقلاء ولم يأتي عليه دليل من الشرع أن هذا من الشرك الأصغر وقلنا أن الشرك الأصغر هو كل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر وقلنا أن الشرك الأكبر من فعله متعمدا عالماً ومات على ذلك أنه لا يخرج من النار والشرك الأصغر هو من جملة الذنوب وإن كان من أشدها فذنب قيل عنه أنه شرك ليس كذنب لم يقل فيه مثل ذلك و. أن صاحبه لو عوقب بالنار أنه لا يخلد فيها وأن الشرك الأصغر هو كالكبائر تماما يعني إن لم صاحبه منه فهو إلى الله تبارك على إن شاء غفر له وإن شاء عذب صاحبه وإن عذبه لا يخلده في النار والحديث إن زعه عنا لا تزدوك إلا وهنا قلنا أن الحديث ضعيف وإن صح فهذا الرجل عذر في التكفير ولكنه لم يعذر في الإنكار عليه والتغليظ عليه لكونه قصر في طلب العلم وأنه يعني لأنه في وسط بلاد المسلمين وتعليق التمائن قلنا أنه يعلقها إما أن يعتقد أنها هي تنفع وتضر بذاتها هذا الشكل أكبر أو يعتقد أنها سبب فقط وهذا شرك أصغر أقول أن التمائم هي كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر، ولا تقتصر فقط على يعني الخيط والحلقة بل أي شيء يعلق لجلب نفع أو دفع ضر هذا من الشرك وتكلمنا عن مسألة العذر بالجهل وأن العذر بالجهل من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم وأنه ليس هناك أمر يقال فيه أنه لا يُعذَر فيه بالجه، ونحن نتكلم الآن على المسلمين بالأساس. المسلم لا يقال له أن هناك فعل يفعله يُعذَر فيه بالجه، ولكن قلنا أن أمور الدين والشرع قسمين معلوم من الدين بالضرورة غير معلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة لا تقبل فيه دعوة الجه، يعني مش بمجرد أن يدعي الإنسان أنه جاهل يقبل منه إلا ببيانه حتى لا يتجرأ الناس على ثوابت الدين. فيه عذر بشرط أن يثبت أن الرجل فعلا جاهل كما قلنا أنه إذا كان مثلا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة واجبة فمن قال أن الصلاة ليست واجبة هذا الرجل خرج من الملة لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة إلا أن يأتي ببيانه تدل على أنه لم يكن يعلم هذا الأمر كما قلنا لو إنسان مثلا أصم ثم شفاه الله فأ يعني يتخيل أنه لا يعلم كثير من ثواب الدين من الدين بالضرورة أيضا قد يعذر فيه الإنسان بالجهل ولكن نحن لا نقبل فيه مجرد دعوة الجهل إلا أن يأتي الإنسان ببينة وبدليل واضح لأنه فعلا كان جاهلا في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت استغفرك واتوبوك